وكنا قد وقفنا عند قول المصنف في صفحه 65 قال عمنا... العلم الايمان نعم العلم تعريفه قال قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله في تعريف العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما كادراك ان الكل اكبر من الجد وان النيه شرط في العباده فخرج بقولنا ادراك الشيء عدم الادراك للكليه ويسمى انشاه البسيط مثل ان يسال متى كانت غدوه بدر يسال متى كانت غدوه بدر فيقول لا ادري وخرج بقولنا على ما هو عليه ادراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل ان يسال متى كانت غزوه بدر فيقول في السنه الثالثه من الهجره وخرج بقولنا ادراكا جازما ادراك الشيء قدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده ان يكون على غير الوجه الذي ادرجه فلا يسمى ذلك علما ثم ان ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجع ظن والمرجوص واجه وإن تتاوى الأمران فهو شكل أولا قد يسأل سائل ما الذي أوجب أن يجعل للعلم أو أن يجعل للعلم عنوانا مستقلا وما علاقته بأصول الفقر الجواب الجواب على ذلك أننا قلنا فيما طلب أن الفقر معرفة الأحكام الشرعية وأن المعرفة قد تكون علماً وقد تكون ظناً ولهذا احتجنا, اشتجنا ولهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظلم لأن من فقه إما ظلم وإما علم فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكاً جازماً لا مريتاً فيه تدرك حكمها إدراكاً جازماً لا مريتاً عندك فيه فيكون علما وبعض الأشياء. كلا العلم بوجود الإسقلا والعلم بوجود الزكاة والعلم فرض الصيام هذا إدراك جاسم هذه ما تشاء هذه اسمها علمه. وبعض الأشياء تدركها إدراكا مع احتلال لقيل. فيكون ذلك ضمنا جدا. كان لأن الزكاة في الخارج من الأرض فيما إذا كان. يكال ويدخر يكون مقعوما يكارئ ويدخر مثلا ولا تخرج ذكا من القصر ولا من الثواته ولا من الخضارات هذا عندك ظن هذا عندك ترجح عندك لكن بظن لأن هناك احتمال آخر وهو عموم الذكاة الخارج من الأرض فهذا يسمى ظن ما فرجح عندك لا يسمى ظنا ولا يسمى افضل ظنا الا اذا كان احتمالا راجحا عندك فاذا الاحكام الشرعيه اما ان ندركها ادراكا جازما لا مريحه فيه يسمى علم فالعلم بفرضيه الصيام او فرضيه الحج على ما استطاع فهناك يترك سليه وهو في المسائلة الداخلات وترجح لذلك فيها شيء فهذا يسمى ظن نعم إذن لا بد من معرفة العلم بد طالما أن تسألتها خلافه معتبر لا أن تتطاور ولا أن تبدع الآخر طالما أن تسألتها خلاف ايه؟ معتبر لأن قول ليس باولى من قولي ولا قولي باولى من قولي يحتمل هذا ويحتمل هذا نعم قولي العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما والمقصود هنا ادراك الشيء الذي يمكن ادراكه أما ما لا يمكن ادراكه كحقيقه صفات الله عز وجل وكنا ذاته وكل ذاته وكل ذاته, ذاته, ذاته فهذا لا يدخل تحت حدنا هذا تحت حدنا هارف. تحت حدنا هذا لأن هذا لا يمكن الوصول إليه هذا و... على نقويضات هذا فيه يسمى علما ولا ظنا لا علما ولا ظنا ولا نفس في هذا لا نفس في هذا لأن التطلع إلى كل الذات ليس علما ولا ظنا وإنما هو نظر محرم لا يجوز لنا اذا ما تخصص في كل ذلك سبحانه وتعالى وان حولت تطور الى ذلك ابدا ولا في كل شيء هذا كل الادي كل المجيد كل المنز كله بل كل هذه استفاق معلومه عندنا فايمان بها ايمان واجب لانها معلومة عندنا أما كيفها فغير معقول اما كيفها فغير معقول ولهذا حرم علينا التكييف سواء كان باللفظ او بالعقل والفكري فيحرم عليك ان تكيف لفظا تقول يا الله سبحانه وتعالى فترك كذا وكذا ويحرم عليك ان تكيف عقلا فتمتنع من التكييف لفظا لكن تتخيل صفه او كنها او كثيه لهذه الصفه العقل هذا محرم لكن لو عرض لك شيء فدفعته فليس المحار اذن الامور ثلاثه ان تكيف بلظبط هذا محارب لا يجوز ان تكيف بعقلك فكذلك ان يعرض عليك شيء صفه لهذه كيفيه هذه الصفه فتطردها فانت لست باسك ولا مؤاخذ في هذا لان هذا لا يمكن الوصول اليه فالاتسواء معلوم والكيف مجهول ولا يمكن أن نعرفه لكن ندرك أن الإستواء هو العلوم وهذا لكن ندرك العلوم. ولو الشيخ هذا خاص, علوم خاص. علوم خاص. لأن العلوم على كلامك اخسنت علو قدر وقهر وعلو علو قهر وعلو قدر وشأن وعلو ذاته فهذا هو العلو بإطلاق الاهتواء علو خاص هو علو بذاته سبحانه وتعالى وبذاته مصرع عام عشر وإنما نبالي على هذا ليه لأن المفتدعة بعضهم ما أنكروا العلو يقول بالعلو لكن يقصد بهذه النظرة العامه عنده يقصد به علو علو القدر والشان وعلو القهر يقول لهم نحن نسبة العلو نحن نجه العلو وتظن أنت انه وافق أهل السمة ذات وفي الحقيقة يخالف أهل السمة في علو الذات ولهذا كما نفسك سواء لأنه علو خاص يكون أخف ما نقول علو عام فقوله إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما بعضهم قال جازما مطابقا ونحن نقول لا حاجة لمطابقا ما دمنا قلنا على ما هو عليه لأنه يكشف عن كلمة مطابقا يعني لو حدث وقال ادراك الشيء ادراكا جازماً مطابقا صح التعريف ولما كان فيه زياده ولما كان, كان فيه زياده وقوله كادراك ان الكل اكبر من الجزء فالكل يدرك هذا أو يدرك, يدرك هذا فما دمت قلت الجزء فمعناه ان هناك شيئا زائدا على هذا هذا غلط في العقل جميع الطبقات فالكل إذا أكبر من الجزء. فالكل إذا أكبر من الجزء ونحن ندرك ذلك إجراء عقليا الجزء أقل من الكل هذا علم. كل محدث لا بد له من محدث هذا العلم. المية شرط في العبادة علم. لكن هذا علم عن طريق الشر والكل أكبر من الجزء. علم ولكن عن طريق العقل لا. المهم أن الشيء إذا أدركته على ما هو عليه ادراكا جاذبا فهذا علم وقوله فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك الكلية ويسمى الجهل البسيط البسيط لانه غير مركب وقوله الجهل البسيط مثاله أن يسال متى كانت غزوة بدر. هل يسأل, يسأل متى كانت غزو الجبل؟ فيقول لا أدري. فهذا جهل بسيط. من جهل أبي مثلاً واحد. جهل تريث. ما عند الجبل ثلاثة مجاليات بسيطة. يعني غير مركّبة. فهذا جهل بسيط. فان سئل رجل عن سبود السهل هل هو قبل الثلث أو بعده؟ فقال لا أدري. فهذا جهل بسيط. وأمثلته كثيرة. كل ما أقول لا أدري أذا جمل. كل مسألة لا أدري لا أدري أذا ويدل على نعم. عليه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فهذا جمل بسيط. وقوله وقعد بقولنا على ما هو عليه إبراهته على وجه مخالف لما هو عليه ويسمى الجمل المركب. إذا،, إذا اعتقدت أن، إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب سؤال كيف يكون مركبا الجواب لأن صاحبه جاهل وجاهل أنه جاهل إذا جهل مركب مركب من شيئين الأول أنت جاهد شيئا واحد هنا جهلت الحقيقة وجاهل فإنك جاهل فاجبت بغير حقيقة. سؤال متى كانت غزوه بدر؟ قال في السنة الثالثة من الهجرة. قالوا أمتاكد؟ قال نعم متاكد ما عند فيه اشتكاء؟ ما عند فيه اشكال أن غزوه بدر في السنة الثالثة من الهجرة؟ وهذا لو جذم والجزم بالشيء لا يغير الواقع نقول هذا جهل مركب. سؤال وأيهما أشد قبحا الجهل البسيط أم المركب؟ الجواب أن الجهل المركب اشد وذلك الوجود اولا لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء يقتل على شيء على الشيء وهو جاهل به قال الله تعالى ولا تقص ما ليس لك به علم ثانيا أن هذا الجهل جاهلا مركبا قد جاهل قدر أن, أن هذا الجاهل جاهلا مركبا أن هذا الجاهل جاهلا مركبا قد جاهل قدر نفسه واضطر بها والجاهل البسيط متوقف عند حدود الله لم يقف ما ليس له به علم وعرف قدر نفسه فقال أها لا أدري ما قدره العلم كل شيء أن هذا الجاهل الجاهل المركبا قد جاهل قدر نفسه ولهذا وظن, وظن أنه عالم وظن أنه على علم وما أثر هؤلاء في هذا الجنة نعم. ولهذا أنشدناكم بيتا أو بيتين من قصيد الصلاة الحكيم تومى في قصة حمارة قال حبار الحكيم تومى لو أنصط الظهر كنت أركبه لأنني جاهل جاهل بطيط وظائبي جاهل مركب نعم إذاً الحمار أحسن منه لأن الحمار جاهل بسيط وهذا جاهل مركب طبعاً هذه من قول الإستشهاد يعني الله عنه صحيح وأما قول لو أنصف الظهر والظهر ما هو الظهر زمن يبقى عثيه الإنصاف والظلم وعثيه العجل لكن هو الذي لا ينصف الظهر ما ينصف لو أنصف الظهر الظهر ما ينصف ما ينصف الظهر الإنصاف إنما أظنه زمن، ولهذا ما ينبغي الإنسان أن هو ينسد شيئا من الحوالات إلى الظاهر الأبد. يقول مثلا طوبة هذه كذا وكذا وفعل في نفس كذا ومشير فعل مشير فعل في كذا وكذا هذا لا يجوز هذا لا يجوز وإن شرته إليا معتقد أنها فيها تصرف في الأحوال وكذا كان خريج من الملة شوفها من الملة وأما إذا قلت ذلك وأنت تعلم أن الذي يصرف الأمر هو الله سبحانه وتعالى فقد أكمل لأنك رأيته لفظ الأمر إلى غير ما منسح فهي ازمنه فقط ولذا قول الله سبحانه وتعالى وأنا الضاق يعني ما خفرو بيد الليل لا يلومه قلبهما كيف أشياء أو صرفهما كيف أشياء فض الضاق بمعنى أنه مصرف الضاق مصرف أدق فهذه ازمنه فقط ولا لا تعترض على زمن ولا تنسب إلى زمن شيء ولا تصب زمنا، فإن قال قائل فما قول فكيف القول في قول الله هذا يوم عصيب يا من حساب هذا من باب الإخبار لما وقع فيهم هذا يوم صعب، مثلا أو هذا يوم شديد الحرقة هذا ليس ولا والاعتراضاً وإنما هو إخبار لا الأيوة بالأيوة شيء. زي قول المنسوب للشفيري قول مشهور سميه الشائد الأخضار أو قول مشهور منسوب للشفيري ما يحظون الآن قول مشهور جداً نعيب زماننا ولا عيد فينا نعم المهم في بيت فيها يا او في او او او او او قول الكثير او او او او او او او او او او او او قال قال زيد بن خالد الصحيح قال صلاه صلاه الصبح على اثير سماء هذا محربيه قال قال الله تعالى من عباد المؤمن بي وكذا اما من قال من قام ما بينه وكذا وكذا فكان في المؤمن بالخوف قال من قال حضنا مصرا فضل اي وحدته فذلك إيه مؤمن بي كذا في إن شاء الله. لأن سُنَنَ الله سبحانه وتعالى جميعاً جربنا نحصل في هذا في السطح من جانب ثم الحكيم كما يقال والله أعلم بأن لم اتتبع سيرته أنه حتى الناس بالتصدق ببناتهم على غير المتزوجين. صدقه لله مثل ما مثل ما يحثهم على التصدق بالدراهم للجائعين او بالطعام للجائعين هذا تصدق بالبنات على البنين يريد بذاك جنات النعيم جنات جنات النعيم فهذا جاهل لانه قال صدقه البيع او صدقه البيض على طبقه التعاش فأنت لو وجدت جائعاً وقلت قذني قذ هذا القلب صدقة من فهذا طيب تؤجر عليه. لكن التصدق بالأفضاء لا يجوز فلا يحل الضغ إلا بنكاح أو ضع يمين. الضغ إلا بنكاح أو ضع يمين. لا جاهد والله يغنى عن ربنا. وقوله وخرجت فولما إدراك جازماً إدراك الشيء إدراك غير جاز. بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أبركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد احتمالي فالراجع ضل والمرجوع هو عندنا إذا لم يكن الأمر علما فعندنا يبقى يكون ضل إذا لم يكن علما فعلى ثلاثة أقشى أن يترجح عندك شيء أن ان على الأمران فإن ضرب فإن ترجح عندك شيء فلا يترجح عندك تسميه لا, لا ترجح تسميه ظن والمرجوح يسمى و وإن استوى الأمران فشك فالشك, فالشك بيننا ظن فعندنا الشك وعندنا و فالمرجوح هو الوا والرجح هو الظن وإذا فوى الأمراض غن يترجح أحدهم عن فهو الشيء وهذه المسألة واضحة قد لا يدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما إنما يترجح عنده أو يتساوى عنده الأمراض يعني لم تدركه إدراكا جازما لكن عندك منه بعض الشيء فإما أن يترجح عندك أحد الاحتلالين أو لا يترجح إلا يترجح فهو شك وإن ترجح فراشه ظن والمظموط وهم هكذا قال العلماء سؤال فإذا قال قائل، هل تجدون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعية لا يعنيه فيما سأبه الظن الشك في صراط بعض الاحكام فمات كان إذا سهل إنسان في صراطه فهذا له حاكم مثلا في الركعه الثالثه شك هي الثالثه ولا الرابعه استوى عنده الشك فله حكم وإن, وان غالب عنده شيء فله حكم اذا استوى الامر ما يدعو مثلا والأربعة بالضبط فحكمه انه يبنى على تقال كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا ترجح عنده شيء فليبني على ما ترجح فإن ترجح عنده الغالب 3-3 الغالب 4-4 لكن هناك لم يترجح شيء فيبني على الأقل واليقين اليقين وهو الأقل وياتي بركعة تجبر له هذا إن كان تبصى أربعا فالحمد لله وإن كان تبصى الله خمسة فقد جبغى وايضا يترتب على ذلك السجود هل هو قبل السلام او بعد السلام ان كان لم يترجع عنده شيء فصلنا رابعة يجبر ما عنده فهذا يكون سجوده قبل السلام وإن ترجع عنده شيء قال الله يترجع عنده ثلاثة أو أربعة وجدنا بهذا وبنى على هذا فإن سجوده يكون بعد السلام اذا من شك له حالته حاله يستوى فيها الشك وهذا يبني على الأقل لو ويسجد قبل السلام وحاله لم يستوى عنده ولما ترجح شيء فهذا يبني على ما ترجح عنده ويسجد بعد السلام دي مدني على مثابه الايه التفريق بين الظن والشك وكذلك في الامور الواقعة او لا تجهزون الجواب قلنا لم تجهز يتعذر اليقين واخذنا غلب الظن وقد دل على ذلك الكتاب والسنه ففي كتاب الكتاب الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ان استطعتم وقوله تعالى ان جاء فاسق بنبأ فتبينوا وفي السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليصحح الصلاة ثم ليبين عليه هل يبين عليه؟ والنصوص في هذا كثيرة. سؤال. فليصحح الصلاة يعني غلظة ضم. دي الحالة الثانية اللي هو يبين عليه غلظة سؤال. فإن قال قائل كيف تجيزون الحكم الظالم وقد دم الله الذين يتبعون الصلاة فقال إن يتبعون إلا ضار. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والسؤال كل أولئك كان عنهم مسؤولا وقوله تعالى قل انما حرم ربيا سواحش ما ظهر منها وما بطر والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم للبطر وأنك إذا لا إذا لم تتفق أن هذا حكم الله في هذه المسألة فلا يحل لك أن تحكم به. فالجواب على ذلك أن يقال إن الضل الذي ذم الله يعني في شكل كفا الحكم بالظن والله قد ذم الذين تبعونه الضل. الجواب على ذلك أنه إن الضل الذي ذم الله هو الضل الذي لا لبنى على فرائه لبنى بي... على فرائه ولهذا لم يجعل الله ظن كله إثما كله, كله إثما بل قال إن بعض الظن إذن ما قالش إن بعض الظن قال إن بعض هذا لا يعني أن الظن قد يكون ظنا مشروعا مبحارية في الإنسان الشوار وظن أعطب والتخلص والافتراط والقول بلا علم والتخبط وهذا هو الذي الذي الله في النصوص الشرعية المصطلح والمصفلح لكن طارفا يقصد به معنى وطارفا يقصد به معنى آخر على حسب الحال والثير قال سبحانه تعالى مثلا قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي عن نحرك وقال سبحانه وتعالى ليس عليك هدان وقال سبحانه وإنك لا تهدي الى الصراط المستقيم اثبت الهداه له انك لا تهد. ونفى هدايته فقال انك لاته المصطلح واحد هو الهدايه لكن المعنى مختلف فالهدايه هنا تحمل على هدايتي المنفيه تحمل على هدايتي التوفيق دليل انكم الرسول والهدايه المثبته تحمل على هدايتي الجلال والرشيد والمصطلح واحد لا. فما عندنا تعارض في النصوص الشرائية أبدا فإنما تعارض يقع في فهم الإنسان في فهم الإنسان أما النظر الشرائية ما تفرح لكن يعلم من علم ومن علمه وجاهده ومن جاهده القول فعلا أن الظلم لا يظلم من الحق الشرائي لا أما هو هذا محيول على الظلم معين إذا الظلم عندنا ظلم ظل مذنوم والتخرص والتقويل بالعلم هذا لا يتحدث وظن مشروع وهو اجتهاد الإنسان في إدراك حكم شرعي ظني أفضل هذا هو تعريف الاجتهاد الاجتهاد مش أنت اجتهاد في وصوله إلى إدراك حكم يقيني دمش اجتهاد لما احتكش اجتهاد هو أنت تتعبع شرعه شرعه شرعه شرعه روك من أركيا الثملة ولعيد الثاب ولهذا لي قالوا لا اجتهاد مع النصر أو في مورد النص الواضح الدلالة في كتابي لأنه يشترك في معرفتي العالم العامي لكن ايه هو الاستهاء؟ يعرف الأصليون يقولون هو بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني إنما لو باش الإستهاء يعني أركان الخمسة، ما اقدر ان انا فقيه من, أعرف أركان الخمسة؟ الخمسة أركان من لا ان من المشتهد اللي عنده آه آه آه آه آه آه يستطيع ان يذكر الاحكام اللي تحتاج الى ايه نظر والاستدلال هو ده المجتهد والمجتهد يتفاوت فعندنا المشتهد المطلق هذا ذلقائي من ومن على قدرهم وفي عندنا المشتهد في المذهب الذي يعرف وصول إيمانك وكلام إيمانك هذا هو مشتهد مذهب وفي عندنا طالب العلم الذي عنده نظر لذلك ليس لنا المشتهد لان لم تكتمل آبات العلم عنده بخير يطقي إلى الايه المشتهد ما وأن تقوله طوال الأحكام وأن تقول لا أظن أظن مش معنى, مش معنى الأحكام يعني جلها أظن نعمل فيها بالهواء ولكن أظن محتوى محتوى أعمل باب أي حاجة خلاص. طلق وحد طلق ثلاثة وحد طلق بلغة وحدة وحدة الله يفاق الله ولو حد خلال ثلاثة يبقى ثلاثة إنك أحبل ولي هذا في خلال خلال ما لا لما بنقول الأحكام الظنية هذه في تبوتها لكن من جهة العمل يجب على الإنسان أن يعمل بما ترجح عنده فالناس على القسمين مشتيد يجب عليه أن يعمل بما وصل إليه شكهاز اثنين عامي هذا يعمل بفتوى المذب، يدل المذب على وجه العمل لا على وجه تبر الرخص ويكون فتوى العالم بالنسبة له، ويكون فتوى العالي بالنسبة له كنص في فكما أنه لا يفعل المسته إلا يعمل النص، كذلك لا يفعل العامي إلا يعمل بعمل لا بفتوى العالي، مش برش، يعني من أبدا احترم ضمير مش يلا رأيي. ده جل الاحكام ظن اننا خلاص اللي الرخص او على حسب الهوى في كل مساله من سبب العلم لا احنا قصدنا بالظن ده يعني, يعني طبيعه الحكم نفسي ففي حكم يقيني عندنا قصري في جهه الدلاله وفي عندنا حكم ظني ببال امام جهه العمل فانت ان كنت عاميا فسأل اهل العلم وعمله الفتوى وان كنت عالما فاعمل بما يترجع عنده ولهذا مثلا مي واحد يرى أن الوضوء ينتقد بأكل لحم الجذور. ترجع عنده عالي ترجع عنده هذا فذات مرة صل أكل من لحم الجزور ثم صل ثم بعدما صل تذكر أنه ما توض فيؤمنه لنفسه يلا يلا وايه قول ثالث نمشي في قول الثالث لا هذا خلاص باطره في حقي ويجب علي انه يتواضع اما اخر ما ترجح عنده قول الجمهور خلاص هذا لا نقول له رأي أما اما فلو جاء مثلا ياتى يف... عالما فقال العالم لا الاكل من المحل جذوره لا يبطل ينطل الطهاء أو الثالث تنطل الصلاة فهذا يجب عليه أن يعمل الفتوى هذا العاجل طيب لو سأل واحد على في جهة أخرى فقال عاد أمر آس هذا لا تجرب عليه العاجل لكن ما ينبغي بعد النهادة يسأل هنا ويسأل هنا ويقول هنا, هنا ويسأل هنا ليحصل في آخر النهاية على فتوى تتمشى مع غرضه لا يجوز وهذا لا يفضل طبعا نحن نقول لي والله وعامل بالفترة عالم وإنه رجل عامي لا وعامل عامي بثموري هو لا يريد الحق ولا يريد أن يعمل بالشرع وإنما يريد أن يعمل بالهوى هذا ولو أصابت الحق في الفترة إلى آثم في غرفة إذا باتهم هذه المثالة مهمة جداً يتنبه إليها ونبه الناس إليها نعم. لماذا شفناه هذا؟ بعض الناس يحبون الموسيقى، ولكن هذا الموسيقى تعود لنا. وأنا بحاجة إلى عبارة لأتميل منها. تمام. وأنا بين هذا يمكنه بعض مشايخنا يمكن مش لك أنا كه أن يكون جمع. فترة ما تكونش هذه مرة هذه مرة. وينما طريقه الجمع انك تحمل هذا النص على كذا وهذا النص على كذا، فإن حمل هذا النص على حال وعلى النص على حال، فعمقته بالأمراني هذا في حال والحال ماش، لكن تقول مثلاً عشان إيه انا اعمل كذا خروجا اجمع فهذا ليس مستقلا علميا، هذا ليس مستقلا علميا، هذا مثلاً, مثلاً, مثلاً تريحي غرفك لكن مش مثلك علمي، مش مثلك إيه علمي. إنما مثلا ممكن انا مثلا اقول اشرب قائماً واشرب جالسا اشرب جالسا على انه سنه هذا الترجيح عندي واشرب جالسا بعض الم... قائما بعض المرات لمثلا لابين الجواز فتكون عندي المساله المترجحه الراجح عندي في جمع الجمعي... جمع العلماء ان السنه ان اشرب جالسا لكنه يجوز ان اشرب قائما فلاك على الجوائج مش لي انا الحكم تاهي عندي فلو انت عميت هذه وهذا المرة لا افضل منه ان تعمل بما ترجح لن ذلك سلم منتصف في دينه وعلمه واعمل بهذا نعم كذلك لو كان يقنط خلت من يقنط ولو لم يترجع عنده القنوت لأنه مأموم فتابع هذا الإمام فإن كان عنده أن الأمر هذا جائز وهو خلاف السنة, خلاف السنة وتابعه بحقه أما إذا كان عنده أن الأمر هذا لا يجوز اصلا وهو برعاة فيقف ولا يتبع الإمام رضيه مثل هذه الهيئات الذي عليه علماؤنا أن الهيئات مثلا اجلس في الاستراحه زي نزل على ركبتهم زي وضع اليهم على الصدر بعد هذا هذا ان كنت ماموما فتابع فيه امامك ولو كان على غير ما ترجح عندك هذا من الايه ولان خلاف فيها قوي فتابع امامك في هذا اولى من المخالفه فاذا واحد يقول هذا الترجيح او هذا القول ينقض قولك الان الذي يقول سيدنا الإنسان يعمل نفخر إذا هو ولو نقول لا بل هذا هذا دل عليه دليل في السنة في المتابعة الإيمان فيما هو أعظم من ذلك ما هو أعظم من ذلك وهذا جاء في صحيح الحديث يا عبد الله بن مالك ابن محيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من ركعتين قام الناس معه. ولماذا الآن؟ من نقول؟ الذي يقوم رجلك من شبح له ولا سباعه؟ طب المتابعني في صارق في صارق واجد في واجد بل ورد المتابع في صارقوه. إيش صارقوه؟ أصل وهو القيام في القيام مش معروف مع القدر لكن ورد في وحيد حيد ابو أبو وإذا صل جريساً فصله جلوساً أجهام فإذا كانت المتابعة في طرق الوجه وفي طرق الركن وارض بها الشرح فارض العرب الملكة مع الإمام فكيف بالهيئة فتكون المتابعة في الهيئة أولى له من التخلق عنه ولو توجه لك في لفت وبلغني الشيخ ابن رحمه الله بهذا يعني لو صليته خال ثمانية يرسل اليد من, من, من, من يضع اليد طبعا الشيخ ما يرى وضع اليد من صدر يصفى على الشطر بعد الخياة ولكن لو قال وصلت وغاءه لا, لا. وضعت يدي اليوم على يديه أن يصفى الصدر يعني متابعة لكن قد يفع عليك حال الإيمان كان الحرم الحرب الإيمان فين أنت فين فهل تسال تغلب الامام وتسال يطرح ان بيشتك او لا لا انت تفعل ما من مشهونا بالنسبه لك او تروج له <تصفيق> كنت تروه بدعه ولمن عليه دليل فلتفعل لأن هذا في المخالفه لك. اما إن كنت السنه لا يجوز الخلاف السنة وان القول به قول قوي وقد ورد بعض العماء الذي ذلك في هذا العامة فلا بأس أن تتبع في ذلك ومثل دعاء القنط في الوكس فانا بعض هذا ما يراه ومع ذلك ومثل الإطارة في الدعاء في القنط في الوكس عند من يرى فالإطارة خلاف السنة لكن العلماء بالنسبة للمأموم مع الإمام يجرون كلاماً لا يجرونه لو كنت تصلم مفرداً أو نعم. أو قوله وأن تقولوا على الله ما تعلمون نقول نعم نحن لا نقول على الله ما لا نعلم لكن نحن نعلم أن ربنا عز وجل لم يكلفنا ماذا لنا به وما لا وسع لنا به ونحن إذا درسنا نصر من النصوص لنستدل به على حكم مسألة فنحن بين أمور متعددة إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه المسألة هذه الأشألة مهمة خط حتى خط هذه قاعد إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه المسألة كعلمنا بأن الميتة حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة فهذا واضح وإما أن تردد في الحكم أي في ذلالة المصل على الحكم تردد ليس فيه راج ولا مم ولا مرجوع فهنا يجب علينا أن نتوقف وإما أن يتراجع عندما أن الدليل دان عندما هناك شيء توقف يعني إذا سؤال قل الله عز وجل الله عز وجل نعم وإما أن يتراجع عندما أن الدليل دان على ذلك هذا كذا فاسأل العقل فهل الأولى أن تحجم عما ترجع وتبقى متوقفا في حكمه من أحكام الله عز وجل أو الأولى أن تأخذ بما ترجع عندك لأنك لا تجد امرا يقينا في هذا لا شك أن العقل يقول خذ بالراجع فهذا قدر قدر استفاعاتك نعم وما زال العلماء رحيانه الله يتبعون هذا بل ان بعضهم قد يتبع ما ترجع عنده مع بعضه مع بعضه مع ولهذا تجد العلماء لأنه يعمل زيانة بهذا يعني بطارج عزة مع بعضه يعني مع بنسبة بالنسبه بنسبة لأنه هو بنسبة له هي شبعية إنه مش يعمل مفرجح عنده مع بعضه يعني عن لا وبالنسبه له ليس بعيد قريب. نعم ولهذا تجد العلماء رحمه الله يقولون هذا يحتمي الوجهين والراجل كذا وكذا لأنه ليس كل مسألة يمكن فيها الوصول اليقين وإذ لم يمكن اليقين لكن هل الإنسان ملزم بهذا المفتي ملزم بأن يذكر في كل مسألة سأقول مثلا مسألة خلافه كيت وكيت وكيت, وكيت وواجه كذا لا محل الفوت غير محل الطرافة لو تدرس اذكر الأقوال واستوعبها وتناقش لكن لو انك تفتي افتي بما ترجح عندك والعامل يحتاج إلى هذا بس لأن بعض الناس عندهم تشبث في هذا أو تنطع يقول ليه يا أخي انت مثلا تقول مثلا أفتد بك وكان المسألة ليه شفائل هذا القول وهذا تضييق على الناس وحجر على الاقوال الاخرى وتشهير للناس كل وجهه الاسئله دي هتواجهك صحيح لكن انت تشتغل ما فرضش حاجه خلاص العامل جه ثلاثه انا طلبت صف ثلاثة قوله خلاص روح هي مره واحده ولا ترجع لها لا ترجع لها يجيك واحد يقول لا انت لا خلفت الجمهور وكذا وامكنك تقول بقى وقول بقى العام 150 مئة وخمسون صحيح في النهاية يقول أنا ما عميتش بزمال أخر كما قال بعضهم لموت أبي أهود علي من نحوه مت أبوك ذاك أبيك؟ قال لموت أبي أهود علي من نحوه مات. وإذا يمكن اليقين فلا ندع عباد الله بلا حكم من شريعة الله ولكن نحكم بما يقلب على الظلم ونحن في هذا لا نستدع الضن بل افضنا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعنا وهذا وسعنا ولو قلنا لأهل العلم لا تحكموا الا بما علمتم اي يقينا لا بقيت كثير من الأحكام او لم بقيت كثير من المسائل معطله عن الاحكام سؤال وهل تظنون أن المساله التي فيها خلاف أن تحكم فيها مبني على عياد الجواب الغالب أن الحكم فيها مبني على الظن لأن العلم لا يختلف الناس فيه لكن الظن يختلف لأن الظن مبني على قرائن والقرار يختلف الناس في دلالتها أو في جدالتها فلهذا لو أنزمنا العلماء أن يحكموا إلا بما علم نتعطل الكثير من الأحيان هو إلا بما هو علم لتعطلت كثير من الأحكام إلا لم نقل أكثر الأحكام لا. وبهذا تبين أن نتعلق الإدراك من أشياء كالآخر علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جاذبة اثنين جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية ثلاثة جهل مركب وهو ادراك الشيء على وجه على وجه يخالف ما هو عليه اربعه ظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد, ضد المرجوع. ضد مرجوح خمسه وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد المراجع سته شف وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد متساوي قوله اساوي قوله وبهذا تبين ان تعلق الادراك بالاشياء كالاتي اولا علم يعني أن نعلم الأشياء وقوله وهو الادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما والعجب ولاسيما في الامور المدركه بالحس والعقل من باب اولى ان الانسان يجزم احيانا بالشيء ويقول ما عندي شك في هذا ويكون الأمر على خلافه فهذا هو الجان المركب واحيانا يكون الشيء أمامه رأي العين ولا يراه لأن, لأن قلبه غاضب احيانا تمر في السوق فينطيق واحد من الناس ثم تمر بعد قليل ينطيق آخر فيقول هل لقيت فلانا فتقول ما لقيته مع أنك قد تكون لقيته وسلمت عليه لا في قلبك باطن فإذا كان هذا الإدراس من الشيخ واضح أكتب العلم أكتب العلم أكتب العلم ينقدم العلم إلى قسمين بروري ونظري فالضروري فالضرور ما يكون إدراس المعلوم فيه بروريا بحيث يضطر إليه, أيضطر إليه من غير نظر ولا كان علم بأن الكل أكبر من الجد وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين النظر ما يحتاج إلى نظر والاستدلال. كان علم وجوب النية في الصلاة قوله ينقطب العلم إلى قسمين ضروري ونظري فالضروري ما يكون إدراك المعلوم به ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلاد ويشترك في علمه الخاص والعالم كالعلم بوجوب الثروات الخاص فهذا شيء ضروري يشترك في الخاص والعالم في علم العالم والعالم فالمسألة إذا لم تحدث إلى نظر واستدلال وتنقيب وجمع وترجيح بين الأدلة فهذه المسألة يستوفي علم العالم والعالم فلو قلت ما اقتل المستمع الخمسه هل لا ينفرد بهذا العالم عن ولو قلت رجل احدث في صلاته احدث في صلاته تصل تقتل الصلاه ولا تقتل هل لا تحتاج الى نظر ولا استبدال ولا شيء لو قلت مثلا رجل تزوج من امه هل هذا الزواج صحيح هذا لا يفرق فيه بين العالم والعالم بل العالم والعالم على حد صلاته. لكن وهذا يسمى بالعلم الضروري. وما معنى ضروري هنا؟ يعني أننا نطلب منا لمعرفته من غير النظر ولا اشتلاط. نعم. فالعلم هو وجوب الصلاوات خامس. فهذا شيء ضروري بالنسبة للمسلمين لا يحتاج إلى نظر تطلهم يعرف ذلك. والعلم بأن الكل أكبر من الجزء ضروري لا يحتاج إلى نظر وكذلك العلم بأن استلجي بارد فهذا أيضا ضروري والمهم أن هذه هي العلوم الضرورية وهي ما لا تحتاج إلى نظر واستدلال ويفتوق في ادراكها الخاص والعام وقوله ثانيا النظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال أي لا يدرك إدراكاً ضروريا بل لا بد فيه من نظر واستدلال ومثاله العلم بوجوب النية في الصلاة فلو قال القائد هل النية في الصلاة شرط للصحة نقول لعن هذا يحتاج إلى نظر يحتاج إلى معرفة أدلة ومعرفة أفضل حد الشرط والرقل والواجد نقول لنها شرط وما نقول لنها شرط ليه مواجد شرط أو تقول لنها مواجد شرط ليه مواجد شرط فلا بدأت تعرف ما هي في الحد والشرط فما هي الشرط وضفنا الواجب حتى تقول إذا لا يحتاج إلى نظر ولا هذا من العلم الضروري الذي يضطر إلى معرفته كل واحد لا هذا يحتاج إلى نظر لكن علمنا بأن شرط للصحة ليس بروريا يضطر الإنسان إليه بدون نظر يضطر الإنسان إليه بدون نظر ولا استبدال بل يحتاج إلى نظر واستدلال، ولهذا تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ولو سألك سالماً، هل يجب الوضوء؟ هذا ولماذا تقول لقول نبيك كذا يعني أن النبي تشهر قول القول نبيك كذا وكذا. يبلغ إلى نظر ويد واستدلال، واستدلال حتى إلى والاستدلال هذا يظهر من العام ولا العام متبين للقول إمامه وعلمه لو تروح لوقتي لواحد ما تقول له من العوام انت الصلاة دي وجبة مش وجبة خانتش اقول لك ان احنا وجبة لكن لو انت اذكش الدليل على ذلك ربنا ضمن مع قرار إلا ان احنا نعرف ان دي وجبة ولو سألك سائل هل يجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ فالعلم في هذا نظر لأنه يحتاج إلى نظر والتدلال فما ما رجحت قلت مثل عن هذا أنه ما هو الإسم في الوضوء والغسل لماذا؟ ما الدليل؟ طيب هما مستحبتان في الوضوء والغسل طيب ما الدليل؟ طيب هما مستحبتان في الوضوء وعجبتان في الغسل هذه أقوال أقل العلم فلم تنفع الأقوال وأدلة الأقوال فانترجح عندك شيء قلت بالوجوب في الاثنين فلا مدى أن تعرفها الأدلة تعرف وجود ثم تضيف إلى ذلك المعرفة أيضا بأدلة المخالفة والرد عليك مش ترجح ما عندك من الأدلة وتهم الأدلة الأخرى لا إذا ترجع لك شيء فترجح يكون بعد سبر هذه الأدلة سبر الأدلة المخالفة لك وكيف ترد عليها حتى يكون مترجح عندك مترجحا بظن قوي. وليأت دائما العلماء يجدون على عدم إهماني خلافا في مسألة مسألة فاشدة أقوى يوعد المسافة الأربعة وترجح أحد الأربعة تشكت لأن الراجح قد يكون في الخامس او أن تقول خمسة لأن الراجح قد يكون في الثالث. فطالما في وأنت عندك في هذه المسألة. فلا بد أن تقولها مستوع ابن الاستفادة يا أنا لسا استوعب هذه ما هي الزبابة هذه الأقوال نقول ابن قنب إنها ترجح ترجح وتفتي ترجح بناء عليه وتفتي بناء عليه لكن حسبك أن تقول مدلاً والله هذه المساله فيها كذا وهذا قول الشافعي هذا قول مالك لكن أنا أقول ترجح عند فقر تقول هذا قول الشافعي او ان تقول الذي ترجع عند مثلا قول الشفيع وانت اقل لم تطلع الى على قول الشفيع كل هذا القول قول الشفيع ما تكون ان يترجع عند قول الشفيع فخاصه بين مثلين بان ترجع عند قول الشفيع يكون بمعرفه القول المخالف الشفيعي والراجح في هذا كله. لكن بعض الناس لا سيما الذي يلزم شيخا واحدا على عليه شيخ واحد يكون الراجل عند دائما هو قول هذا الشيخ بل هو قد على هذا الراجح ولا يرى أن أفضل أن الحلافة لهذا القول يكون خلافا سائغاً ما يتمح هذا وإنما يكون قولي شيخي مش خطأ ليس هذا مختل إذا قال 15 دات هذه بدع بدع، فالذي قال في شيخ المفتلع الذي قال في شيخ المفتلع في هذه ما يرى يرى من السنة في ميزان شيء ويرى من الحقيقة في ميزان شيء لا ولهذا وجدنا أئمة الثلاث خذون على أقوال مشايخهم الذين تابعوا عليه لأنهم تراجع حين دم خلافه. ابن قي رحمه الله يقول في الزاد زاد المعاد في كتابه وقد تراجع المشايخ الشيخ الإسلام أن الأنثى كثرة. قاضي التمصر الاقران يقول الشيخ يقول القيم وقد رجح ان الانسك انما يمسك واحد فقط وان هذا التضرر والاختيار كان ثم حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح لما قالوا يا رسول الله دخلت العمره لما قصد عمره الحج قال ولعائن هذا، فقال الله ربي بل الأذن بلده، يعني أن العمر دخلت فيه الحج وأنو يجب التمت، ولا قولنا عباس وقولت الشيخ البال من المعاصرين، فيقول ابن القيم رحمه الله، وقد ذهب شيخون إلى كذا وكذا، الى إذا يأنا. إذا يأنا. إذا, يأنا. إذا, يأنا. إذا لكن الحق أحب الينا من شيخين من شيخين، فأنت لا تنظر بنظاره الشيخ ولكن انظر بنظاره الراجح مع توقيرك للشيخ وحفظك لقدره ولقدر اهل العلم لا يكفي الخوف نعم فالمساله تحتاج النظر والبحث هذا يسمى العلم بها يسمى نظر, نظر. واما المساله التي يحتاج الى نظر وبحث يسمى العلم بها علمه نظر ليه أمر الثلاثين للغاية سيقول هنا علم أم ظن ظن هنا فالت العلم في هذا الموضوع، أخذنا في ظن العلمية لا هنا العلم خلي بالك التقسيم التقسيمات يا اخوان دائما تقسيمات تكون باعتبارات ليس باعتبار واحد ولا قد يبدو لك اختلاف بين هذه التقسيمات لا باعتبارات باعتبارات فتقسيم الذي مضى معنا العلم والظن يدخل فيه العلم الضروري بس لكن العلم بهذه المسائل على علم هو نظر نسلال اللي هو الظن نسميه علم بالمسائل لكن هذا العلم علم ضروري ولا علم نظري فنحن نسميه العلم مثلاً يعني علمك بهذه المثل فوصف العلم هنا غير وصف غير وصفك هناك أنفاس خصائين علم وظنه لكن العلم بهذا الظن العلم بهذه المثلة ظنية وهل ينسح الإنسان على خصائين الغسل من الجنابة هذا علم نظري لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال سؤال علم خلافي شغل خلافي وإن فالعلم المجمعون على أن الجنوب لا ينفحوا على الخفة وجب هذا كما جاء بحيث أفوال التنساء لكن المقصود أن العلم بأن الجنوب لا ينفح يحتاج إلى استدلاد ما يغطر أن الإنسان مع الحفظه كده من غير استدلاد لا هذا يحتاج إلى استدلال نعم ما شو رائع؟ ما فيتعلمنا بأن العلم ينقسم إلى قسمين الجواب نقول بأن العلم ضروري لا يمكن إنكاره والعلم النظري يمكن إنكاره ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بدليل حتى إن الفخاء رحمهم الله قالوا إن ما يعلم بالضروري من دين الله إنكاره بالضرورة وحف. من دين الله بالضرورة من دين الله إنكاره وحجومة الصلاة والصلاة ويعيش المسلمين لا هذا يكفر هذا يكفر واحد من وجوب الصيام هذا يكفر واحد ينكر وجوب الحج انا استطيع اراه واحد ينكر رساله النبي اغاد واحد ينكر الجنة من النار هذا كل ضياع نعم كان علم الوجوب بوجوب الصلاه وتحريم الخمر والزنا والربا ونحو ذلك فهذا هي فائدة تقسيمنا العلمي لكن لو كان يعيش في بلاد غير الإسلامية ولا يسمع كل عارضه عن الدين هو الشهدين المصدرين لكن لم يعرف قط إن في حد فهذا لا يتمنى هذا لا يتمنى حد المصدفة هذا الذي عارضه العلمي هذا, لك هذا المصدفة لكن لو عارضه وانتنى لا هذا لا يتمنى اما المسائل الخفيه التي قد تخفى وتكون ظنية فهذه المسائل لا تفرد الانسان الا اذا اقيمت الحجه عليه العلم بانه لا يستحق الدعاء الا الله هذا ضروري ولا هذا نظري هذا ضروري ما يدعى الا الله وان المشركين ما حار ورسوله الا يدعون غير الله ويعبدونا غير الله سبحانه وتعالى طيب الله سبحانه الكلام تعرفوا الكلام لغه اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتألف منه الكلام اسم او فعل واسم مثال الاول محمد رسول الله مثال الثاني استقام محمد الكلام في باب اصول الفقه ليست حاجتنا اليه او الى معرفته على سبيل التفصيل لان هذا معلوم من كتب من كتب لكن لا بد ان نتطرق اليه قوله الكلام لغة أم لفظ الموضوع لمعنى كل لفظ الموضوع لمعنى يسمى كلاما سواء كان فعلا أو حرفا أو إثم أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة فيشمل خمسة أشياء الاسم والفعل والحرف والجملة المفيدة وغير المفيدة المهم أنه لفظ وضع لمعنى. فأصوات الملاثر وإشارة الأجراض الأخضر أو إشارة الأقضر لا تسمى كلاما لأنها ليست مبظلة وما قاله النحويون في زيد في زيد مقلوب زيد مقلوب زيت مقلوب زيت لا يسمى إثما لأنه ليس موضوعا لمعنى فإن قال زيد فهو كلام لغة لأنه لفظ موضوع للمعنى فهو كلام لغة لأنه لفظ موضوع لمعنى وقوله أما في الاسطناع النحويين فهو اللفظ المفيد وخرج باللفظ الإشارة ولو أفادت معنى فلا تسمى كلاما والكتابة لو أفادت معنى لا تسمى كلاما وخرج بقوله المفيد ما لم يكد ما يفيد فقولك فقولك قام أكل شرب وقولك زيد وعم وقائد وقولك إلى هذا مرة, مرة معنى فيه نح يعني مر معنى فيه نح انتهت من أول ااا والكلمة إن اسم أو فعل أو حر <تصفيق> شرح الاقسام هناك لا ايه الفعل وقوله وكلمه ماثره على إلى هذه والكلمه اما او فعل او حرف سؤال ثبت دليل على انها تصنف الى هذه الاقسام الجواب الاستقرار <تصفيق> يعني أن علماء العربية رحمه الله ضاروا وجاسوا خلال الغياب يتلمسون كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثه اسم أو فعل أو حرف فالتتبع والاستقرار دل على هذا قالت فالإثم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة أنواع هذا تعليق إيه الأول ما يفيد العموم كالاسماء الموصولة الثاني ما يفيد الاطلاق كالنكره في سياق اثبات الثالث ما يفيد الخصوص كالاعلاء قوله فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن ما دل على على معنى وهذا جب يدخل في الفعل والحرض يدخل فيه الفعل والحرف ما دل على معنى في نفسه نقول هذا لا يشمل الحرب لأنه دل على معنى في غيره وقولنا من غير إشعار بذبل هذا طرف يخز الفعل أنه يخز يخز الفعل أي تعب دل على معنى في نفسه مع إشعار بذبل وقولنا نعم على معنى في نفسه غير دل على معنى في نفسه في ك ما يعني محمد باي على العالمية وناء وناء أسماء وخرج بذلك الحرف لأن الحرف ليس له معنى في نفسه ولا ما معناه من غيره ففي أو على ليس لها معنى في نفسها ما معنى في وحدات ليس لها معنى لكن لو ادخلنا فيه في جملة ولكن معناها من المعلم من هذه الجمله إما تقول هذه في هناك زمن يجب ان بمعنى على زمن يجب ان من غير إشعار بزمن هذا يخرج هناك زمن الفعل ان يكون هناك زمن يجب ان يكون هناك زمن يجب ان يكون هناك زمن الم... الزمن يخص بالحال، ومعنى في نفسه هذا بالاسم والحر ما ليس له معنى في نفسه بل يأخذ معناه من غيره. وقوله وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكر في صياغة الإثبات. الثالث ما يفيد ما يفيد الخصوص كالأعلام هذا على سبيل المثال ما يفيد اسم ما في على سبيل خصوص, خصوص يفيد غير يفيد غير الشق غير اسم لكن هذا على سبيل المثال نعم. ونحن لا نقتبئ الأسماء معرب ومبني لأن هذا لشيء نحيل الذي يهمنا في باب الفصل ذلالة هذه الأسماء. وذا سبب دغط الكلام في هنا أننا أننا أننا عرض على ذلالة هذا الكلام دلالته نعم. وقوله منها ما يفيد العموم يعني الشمول لجميع أفراد ما ذل عليه. وقوله كالأسماء الموصولة. الاسم الموصول اسم دل على العموم والاسم المحلى بال غير العهديه دل ايضا على العموم والعصر ان الانسان الذي يخرج الانسان اي اي كل انسان الانسان اي كل انسان دل على هذا العموم ايه العهديه الانسان ان الانسان الانسان وكسرته مفرده هو الانسان الا انه دل على العموم دل على العموم بصغره ايه بإيه؟ بألف إن الإنسان مش إنسان معين شخص لكن كل إنسان الألف واللام دي دلت على العلم سؤال كالأثمان الموصولة هل هذا تمثيل أم حق الجوال هو تمثيل لأنه سيأتينا ما يفيد العموم غير الأثمان الموصولة وقوله ما يفيد الإصلاف كالنجر في سياق الإثبات إذا قلت الكرم رجل، الكريم رجل، فهذه لا تعظم كل كل رجل، إنما يراد بها رجل واحدا، فهي لا تعظم جميع الرجال، لكن نكر فيها شمول بدني وليس شمولا عموميا. يعني لا يشمل كل رجل، ولكن رجلا معروفاً في الزهن وهذا الفقر بين الاطلاق والعموم فقر بين إطلاق والعموم فالعموم يشمل كل الأفراد التي تدخل تحت هذا المعنى لكن الإطلاق يكون نسبي. نعم سؤال فما معنا شمول بدلي الجواب يعني إذا قلت أكرم رجلا أكرم رجلا هي تعوض كل رجل على سبيل البدل فمثلا امامي مئة رجل فإذا كنت اكرم رجل تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل البدل لكن لا تشملهم كلهم يعني محتمل هذا محتمل هذا محتمل هذا ومحتمل هذا ومحتمل هذا اذا شروط بدلي يعني هذا صالح لان يأخذ ولا صالح لان ياخذ ولا صالح لان ياخذ يعني هذا بدل من هذا وهذا بدل من هذا لكن انا هاخد ايه واحد بس ما لقال إطلاق في بقاء صلى ما لا يأخذ وعشه الناكرة هنا عممت في المحل فكل رجل من هؤلاء صالح ولي أن ده الإطلاق يبقى صلاحية الجميع لن يأخذ هذا هو الإطلاق وده معنى الشمود البدلي مش الشمود العام كل الكل. الشمود الكلي كله يأخذ الشمود البدلي هو لا يأخذ لكن الواحد وعش الدمين محتمل وده محتمل كمان محتمل لكذا خد يبقى شمول, اسمه شمول يعني أن كل واحد صالح ان ياخذ لكن الذي تاخذ وحده صلاحيه الجميع ان ياخذ دسمه الإطلاق الاطلاق لكن لما اقول اعط الرجال كل شيء كل شيئ. أعطى الرجالي لكن أكرم رجلا أكرم محمد ما الفرق؟ شوف أكرم الرجال أكرم رجلا أكرم محمد دي الأنواع الثلاثة لذكره الشكل أكرم الرجال دالوا على العموم كل الرجال، يستثنى أحد أبدا إلا إذا في نساء يندخلوش في هذا العموم طيب أكرم رجلا المكر سيكون رجلا واحدا لكن ما هو أي رجل في في, في, في هذا الجمع فدل هذا على الإطلاق على الشمول، لكن الشمول بدلي، بدلي يعني أنت ممكن وغيرك ممكن وغيرك ممكن وغير غيركم ممكن وهكذا، لكن فالجميع صالح يا أخي، لكن الذي فلو اعطيت رجلا واحدا يبقى انا ما فسدت امرا فيا اكرم محمدا شمول بدري ولا خاص خاص كالأعلى خاص اكرم محمدا يبقى هو محمد ما عادش يبقى غير ما عادش حاجه اسمها شمول بدري يبقى الفرق اذا الذي بين الاطلاق والعموم ان العموم يشمل جميع الافراد فتعوم بالعطاء وهذا يخص في الوقت إيه؟ من قولك عممت زيتا وعمرا بالعطاء يدل على العلوم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمد. من هو ده خمسة أو أو ولا عشر خمستاشر ولا مئة ولا ألف لا يستوعب على كل من يحسن عمل كل من يحسن عمل هذا عوم يشمل جميع اقرص في الفتح لكن النكره اصلا مفيده للعموم اذا كانت في الإطلاقي اذا كانت في سياق الاثبات لكن ان كانت في سياق النفي لا تفيد العموم فما الفرق بين النكره في سياق الاثبات والنكره في سياق النفي سياق النكره في سياق الاثبات هذه تفيد الاطلاق اكرم المره النكره في سياق نفي ما يقصد من قوه اللي لديه القناعه فيه يشمل عموم كل قوه او في سياق الاستفهام او في سياق النفي المهم نعم لو قال هذا الرجل الذي اعتقد ان يكرم رجلا انا اكرم كل الماء نقول هذا لا يصح هذا, لا... هذا يخالف النص إنما تكرم واحدا من هؤلاء على سبيل البلد فلك ان تكرم رقم واحد او رقم عشرين أو رقم خمسين وأما أن تكرمهم كلهم فلا وهذا بخلاف العموم الشمولي فهو يشمل كل الافراد على سبيل الشمول إذا النكره في سياق الاثبات هي من باب الاطلاق تقولونها تقولونها نعم أغفر رقبة هنعطي كل الرقاب ولا رقبة أحد أحد أحد إيه فين هي رقبة مخد بالك يبقى إذن أي رقبة تشبه هذا بس نحن نجدون رقبة قصع المسكين قصع فطر صائما يبقى إذن انتبعوا هذه المسائل مهمة جدا لانه من اضخم دلالات التفريق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد تحتاج إلى, الى تفريق دقيق الى تفريق ايه دقيق فمثلا اعتق رقابه هل تفيد العموم هل تفيد الاطلاق هل تفيد الايه ا الإطلاق اطلاق منا الشمول او الشمول مش علشان كده من جهه المعنى ان هنا ده شمول كلي في العموم وهنا ده شمول بدلي في الإطلاق فقع فيك رقبة صالح تكون رقب ويجب تكون غيرها ويكون غيرها ويكون غيرها هذا الرقبة يصل على كل عد يصل لكن الذي سيعتقد ارقب رقبه وحيد لكن ما انما إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليك وفي الرقاب الرقاب يعني أخرج الزكاة لتعفق بها رقاب يدخل أكيد ولا ما يدخل يدخل الأشياء لذلك هل يخص هذا رقابة المراقبة رقاب اليمن رقاب إجازة رقاب كذا ولا كل رقابة كل رقابة يشمل أي رقابة على سبيل المثال لكنها مطلقة فأي رقابة تعطيها تكون قد قد انتهى تكون ما يفيد الفصول كالإعلام الأعلام يعني الاسماء التي وضعت علنا على مسماها مثل محمد خالد زيد بق إلى آخره نقول هذه أسماء سويد الفصول ولهذا تعين مسماها واسم الإشارة معين. ولا يعين مسماها فالفرق محمد وعلي آه. فرق الإبراهيم وزيد فرق فقول في الى علي ابن ابراهيم بصدق تركته غير اوصي الى زيد ابن محمد لان هذا اسم على كلام فيخصه الحق على كلام فيخصه فيخص الخصوه وعلى على فلان فيخص الى على بصدق الايه الخصوصه نعم واقم اشاره معين المسميات اذا فهو دال على الخصوص والفعل ما دل على معنى في نفسه واشاره يعين مسماه كذلك اعطي هذا الرجل اعطي هذا الرجل شاطر ابو حضري بيتعين اعطي هذا لهذا الرجل نعم والفعل ما دل على معنى في والفعل ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته لاحد ادمينا لاحد ادمينا الثلاثه وهو اما راضي كفهما او مضارع <تصفيق>